مناجاة كلية مناجاة الإمام الأعظم رحمه الله قصيت ربي خالقي سبحانا ربا لطيفا قادرا منانا إلهي خالق ارحم حكائي تقبل توبتي قَوْفِ الْخَطَائِ إِلَّا هِيَ صِرَطُ مَغْلُوبَ الْمَعاصِي فَلَا أَدْرِهَا لَكِ وَخَلَاصِي ذُنُوبِ كُلَّ يَوْمٍ فِي كُلَّ يَوْمٍ فِي زِيَادِي وَعُمْرِي كُلَّ يَوْمٍ فِي كل يوم في انتقاصي مناجات للإمام الشافعي رحمه الله ألا توبوا إلى رب الأنام وكونوا في الصلاه على التوالي ألا لا تطلبوا إلا حلالاً ألا لا تسلكوا سبل الحرام فلا تعثوا بما نلت يداكم ولا تأزوا على فوت المرام إله الخلق يدعوكم جميعا من الدنيا إلى دار السلام. نعجات إبراهيم أتهم رحمه الله إلهي أن تغفر لي ومن خطايا فافوني فظني فيك يا رب جميل فحق يا إلهي حسن ظني إلهي لا تعذبني فإني مقرب بالذي قد كان مني يظن الناس بي خيرا فإني أشر الخلق إن لم تعف عني إلهي عبدك العاصي أتاكا وقرم للذنوب قد دعاكا فإن تغفر فأنت لذاك أهل وإن تضرد فمن يرحم سواك؟ إلهي تب من كل المعاصي بإخلاص رجاء للخلاص أغثني يا غيات المستغفيين يفضلك يوم يؤخذ بالنواصي ولاجات بعض المشايخ رحمه الله تنزعت من الدنيا ترى العمر راحلا فمالك من زاد ولا ثم حصن في لهومي بل تمرح دائما وعن خدمة مغلاك ما لك غافي تحب الذي يفنى وتترك باقيا وهذا الذي تهواه لا شك زائما أَيَا نَائِمًا وَالنَّمُ بِئْسَ الخصائم. إِذَا سَأَلَكَ مَوْلَاكَ مَا أَنْتَ قَائِلْ إِذْ قَالَ لَكَ عَبْدِي خَلَقْتُكَ لِخِدْمَتِي فَمَا كُنْتَ أنت في دنياك يا عبد فاعل نهارك بطل وليلك نائم فما تعلم زائر ثم أنت راحل غدا ينصب الميزان والحق أو حاكم إذا أكر العصي تقر المفاصيل أي رب يدرك نابعف ورحمة إذا خرس اللسان والأقل زائ. ففي القلب منه لوعه ما بلابي مناجاة سحرية لرباعية الأدبية رحمها الله بسم الله الرحمن الرحيم إلهي غارت النجوم ونامت النيون وأغلقت أبواب الملوك وبابك مفتوه للسائلين إلهي وسيدي ما كان نصيبي من الدنيا أعطيته للكفار وما كان نصيبي من المقبى أعطيته لعصاة المؤمنين فلا أريد من الدنيا إلا ذكرك ولا من الوقباء إلا رؤيتك إلهي لست في البلوى ولا أشكر من البلوى يرادي منك يا سؤري إلى من ولا سلوان وإن أعطيتني الدنيا وإن أعطيتني الأقبى فلا أرضى من الدارين إلا رؤية المولى أناجات العارفين في الحج بسم الله الرحمن الرحيم إليك قصدي إلا البيت والحجر ولا طوافي بأركان ولا أتر صفاء دمع الصفاء حين أعبره وزمزم دمعة تجري من البصر وفي كساني وتعميري ومهدن فيه والهدى جسم الذي يغنيك عن الجزر ومسجد الخيف خوفي من تباعدكم وما شربي وما قامي دونك من خطري زاد رجائينكم والشوق راحلتي والماء من عبراتي والهوى سفري كتاب الله تعالى بالعارفين سيناه الرحمن الرحيم <تبع الله> وعزني وجلالي لست تارككم بين الخلائق أنتم سامعوا سمره أنتم معابل وسراني وجوهرها في قلوبكم ما غاب عن نظري ناش سحائب فضلا فوق تربتكم عليكم فائض في وقتكم مطري في أرضكم حب حبي مذ زرعتنما أنتم بسات من أشجاركم فمري على طولكم ناجيت من كرم موسى ومن مثله من بعد في الشجر النائق الله لا ينسى مسامرتي إن كان في سفر أو كان في حطري إني أحب أنينا من ندامته إن كان من مدر أو كان من مبى إن كان من مدر أو كان من مبى